الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير خلق فسوى وقدر فهدى له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين بعثه الله بالهدا والبينات وجعله رحمة للعالمين وقدوة لهم إلى يوم الدين فصلوات الله وسلامه عليه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 وأقوالكم وأفعالكم وغضبكم ورضاكم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون عباد الله إن الناس بمجموعهم في ساعة من أمرهم واسترخاء يستجلبونهما من الإلفة والتواذ والتراحم ما لم تصد عليهم السنّة حداد فاحشة وأيدي موجعة عابثة فإن اللسان واليد معولان ضاربان كفيلان بهدم لبنات بنيان المجتمع المرصوص أو شرخه ولا يكون الاستقرار النفسي والعملي لمثل ذلكم المجتمع إلا بمقدار ما للمعولين. من مضيٍّ في بنيانه، لذلكم بينَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أثر اللسان واليد على الناس بعامه وعلى الفرد بخاصه، وما يعنيه وصف الإسلام والإيمان لكل من يحملهما، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه أحمد وأصله في الصحيحين. إذا علم ذلكم عباد الله فإن من أشر ما يوقعه اللسان واليد في أوساط الناس فعلة دنيئة، فعلة فعلة دنيئة ونزعة خبيثة مغروستين في قلب أسود مرباد يجعل من ابتزاز الآخرين. واستغلال ضعفهم سلما يصعد عليه للوصول إلى مآربه القبيحة وغاياته الدنيئة. إنه الابتزاز عباد الله ذلك السلاح الفتاك الذي لا يحمله إلا الجبناء الضعفاء لاستطياذ فرائسهم ماديا وأخلاقيا لاستطياذ فرائسهم ماديا وأخلاقيا من خلاله. إنه سلاح خداع لا سلاح مدافع، إذ لم يكُ قط معدوداً في أسلحة الشجعان الأقوياء الأسويا. الابتزاز عباد الله عمل عدواني تقوده أنانية مفرطة للحصول على رغبات شخصية غير مشروعة من شخص مسلوب الإرادة أمام تهديدات بكشف أمور تدعوه إلى الانصياع كرها. لما يطلبه المبتز منه، فيضطر مكرهاً إلى الاستسلام، زمن لنفسه من كشف المستور أمام الملأ وإظهار ما لا يود ظهوره من قبل نفس خبيثة علمت من أين تأكل كتف علمت من أين تأكل كتف فريستها، وهذه لعمر الله، وهذه لعمر الله الغلبة البغيضة. التي استعاد منها رسولنا وقدوتنا صلوات الله وسلم عليه في قوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعدز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وغلبة الرجال رواه البخاري. الابتزاز خلق ذميم وفعل لئيم ينبئ عن نفس دنيئة وقلب متنمر. يظهر مخالب الإجرام أمام ذوي الضعف وقلة الحيلة، فهو خلق مليء بالقسوة والانتقام والاستغلال، وهو غلبة وانتصار مزوران بلا ريب. الابتزاز سجية لا دين لها ولا مذهب، ولا يرقب ذوها في ضعيف إلا ولا ذمة. الابتزاز عباد الله ميدان واسع. تليجه نفوس شتى، قد اشترك أصحابها في الدناة والغلظة والعدوانية وحب الذات والصعود على أكتاف الآخرين، وهو لا يختص بذوي العداوة والخصومة وحسب، بل قد يلتاث به زوج مع زوجه وأخ مع أخيه وأخ مع أخيه وصديق مع صديقه، لأن النفس إذا خبثت لم يكن لها زمام ولا خيطام. ويستوي أمامها الخصم والصديق إلا من رحم الله ممن استمع إلى مقالة المصطفى صلى الله عليه وسلم فوعاها وأحسن بإنتهائه إلى ما سمع فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بليسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وغيره. عباد الله، إن أكثر ما يكون الإبتزاز. في عصرنا الحاضر في الأخلاق والأعراض، فهي الباب الخطير الذي يمكن أن يلج منه المبتز فيستسلم له الضحية سيما في زمن فورة وسائل التواصل الحديثة التي يكثر فيها التصيد والتحرش والمخادعة ويصل من خلالها ويجول ذئاب مسعورة وسراق متسلقون على أسوار الآخرين. ولا ريب عباد الله، ولا ريب عباد الله أن العرض يعد إحدى الضرورات الخمس التي أجمعت الملل قاطبة على حمايتها. لذا ينبغي أن يعلم أن المبتز خارق تلك الضرورة، مقوض أمن المجتمع الأخلاقي، فهو لس سارق وصائل فاجر. قد وصفه وأمثاله ابن القيم رحمه الله حين قال. فالهوى إمامه والشهوات قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور ويتبع كل شيطان مريد هذه هي صورة المبتز عباد الله فهو شخص أناني يريد أن يحقق رغباته الخاصة دون اكتراث دون اكتراث بالأضرار. التي تطال ضحيته، وهو يعلم <تصفيق> وهو يعلم أنه ليس لديه من النبل والشيمة ما يمنحه نيل حاجاته وتحقيق رغباته بأوجهها المشروعة دون ابتزاز، فيتحول إلى ذئب اشتد سعاره يكشّر عن أن الابتزاز ومخالب خالب الأنانية، إنهم رؤن عديم الإنسانية. بل إنه شيطان مريض في جثمان إنسى. الابتزاز عباد الله فعل متعد، فهو رقية إلى جرائم أخرى. ربما بدأت بالسلب الأم... ربما بدأت بالسلب المالي وانتهت بالأذى الجسدي. كما أنه كالماء المالح، كل كل ما شرب منه ضمآن ازداد عطشا. فالمبتز لا يكتفي بالمرة الواحدة والضحية يستسلم بادي الأمر ظنًا منه أنه أنها نهاية الابتزاز ظنًا منه أنها نهاية الابتزاز وإذا به يحصر من زاوية إلى أخرى والمبتز يزداد بمثل ذلكم شرهاً في ابتزازه فلا يضع سقفًا أعلى لطلباته حتى يُغِل في الإجرام ويثخن في الضحية وأكثر ما يسطر في قضايا الابتزاز مع كثرتها وتنوعها ابتزاز الفتى للفتاه ابتزاز الفتى للفتاه الفتى بفتوته والفتاة بعاطفتها وأن للعاطفة أن تقاوم الفتوى بل أن للأسير أن يفك قيد الآسر بعد مراغمة في ميدان الوعود العاطفية والخداع الآثم. والفتاة وإن كان جانب والفتاة وإن كانت جانيا صاحبة خطيئة كبرى فإن ذلك ليس بمعفن الفتاة من المسؤولية حينما رمت بثقتها وعاطفتها تجاه من لم تعرف في خلق أو دين أو أمانة كيف لا وهي التي استسمنت ذا ورم واستوثقت ذا قناع فلا جرم أن يديها أو كتئ وفاها نفخ ومن لم يحكم ومن لم يحكم باب بيته تركه عرضه للصوص وما دافع ابتزاز المبتز الا احتقاره للضحيه واستضعافه اياها لو لم يكن ذلك لما وجد ضالته عندها وحسبكم بذلك دلاله على الشر على الشر المتصل في قلب المبتز ومساومته على عورات الآخرين وما يخصهم، فإن المرء إذا كان ذا شر فإنّه يحتقر الآخرين، ثم تلا يبالي بحرماتهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بحسب مرئ من الشر أن يحقّر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم في صحيحه والابتزاز والابتزاز بجميع مفاهيمه وظروبه، أينما قلبه العقلاء، فلن يجده خارجًا عن دائرة الإذاء. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتان وإثم مبينا. بارك الله لولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والدك الحكيم. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله. وإن خطأاً فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفوراً رحيماً الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على المصطفى الداعي إلى رضوانه أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ عنهم شذ في النار ثم علموا رحمكم الله أن كثيرا من المعنيين قد تحدثوا عن الابتزاز، فأسهب فيه أقوام وأطنب آخرون ومنهم من وصفه بالمشكلة ومنهم من وصفه بالظاهرة وأيًا كان ذلكم فهو جريمة خلوقية دون ريب وس ينبغي أن يأخذها المعنيون ينبغي أن يأخذها المعنيون في المجتمعات المسلمة بعين الاعتبار كما أن عليهم أن يعلموا بأن الدواء لا يكون ناجعا إلا إذا أحسن تحديد الداء. وتم سبر دواعيه ومذكياته، كما ينبغي أن يعلم أيضاً أن مدافعة الابتزاز ليست حكراً على أحد دون أحد، بل هي مهم بل هي مهمة المجتمع بأكمله، كل حسب مسؤوليته، فالأسرة مسؤولة في توعية ذويها، والمدرسة مسؤولة، والنخب المثقفة مسؤولة أيضاً، والمعنيون الأمنيون مسؤولون، فدواء الابتزاز أمني. وأخلاقي وتربوي وكل واحد منها مكمل للآخر فليس الجانب الأمني وحده كافيا ولا الأخلاقي ولا التربوي كذلك فأما الجانب الأمني فأما الجانب الأمني فهو دواء علاجي بعد الوقوع وأما الأخلاقي والتربوي فهما دواءان وقائيان قبل الوقوع فإذا فات الدفع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 على عبدك ورسولك محمد، صاحب الوجه الأنور، والجبين الأزهر، وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة، أبي بكر وعمر، وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان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 اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان يا حي يا قيوم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث